بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء. وارق وما أدراك ما النجم الساقب إن. فَالْيَوْمُ رِزْقُ الْإِنْسَانٍ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا يخرج من بين الصلب والترائب إنه على يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِلِ فَمَا له مِنْ قُوَّةٍ وَلَا والتماء ذات الرجع والأرض ذات هم لقول تصد وما هو بالهذل إنهم يكيدون كيدا